إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه أختلفون إن الله يهدي من هو كاذب كفار لو أراد أخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وان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 إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أعداءا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إن من أَصْحَابِ النار أمن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يشتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباب الذين آمنوا تقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنهم وأرض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولإن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربك عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا قيامه. ألا ذلك هو الخسران سنة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب حق عليه كلمة العذاب أفأنت لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله النيار. أم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مضرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور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 كل مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سَلَمَ الْرَجُلُ هَلْ يَسْتَوِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرى بني الله بضر هل هن كاشفات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 فسوف تعلمون من ياتيه عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله سحينا موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قُلِ اللَّهُ الشَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا أُلْقِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأزَ قُلُوبُ الْلَّبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَشْتَبِشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أن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 ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون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 الظور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي أتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبغ أحسن ما أنزل إليكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسره على ما فرقت في جنب الله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 من المحسنين بل عقب جاءتك آياتي فكذبت واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجودهم هم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفعزتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ بِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ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 قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إِذَا عَجَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خزنتها.